بوك تو أسن ديسيات جيوة تسعة وثمانون تسعة وثمانون رسكزواتي سبوصو بيدنا الأمر واحد Nebuď taký lenivý. Anta kasul kathiran. Hal kunta kunt ghayr hakadha? Anta kasul kathiran. Hal kunt Spíš tak dlho. Nespy tak dlho. Anta tanam kathiran. Hal nimta aqal min hakadha? Anta tanam kathiran. Hellanumt Akalmin Hekeda. tak neskoro, skoro, tak nie skoro. katiran. Hellatej takira hekeda. Antetati mutachiran katiran. Hellatej takira hekeda. Smejesz sa tak nahlas. Nesmej sa tak nahlas. انت تضحك بصوت عال هل لا ضحكت غير هكذا انت تضحك بصوت عال هل لا تضحك غير هكذا هو فوريش تاك بوتيتشو ني هوور تاك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تكلمت غير هكذا انك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تتكلم غير هكذا بيش بريليش ولا ني ولا انت تشرب كثيرا جدا هل لا شربت غير هكذا انت تشرب كثيرا جدا هل لا تشرب غير هكذا فايتشش بريولا ني فايتشي ولا تدخن كثيرا جدا هلّا دخنت غير هكذا؟ انت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ pracujesz przywela tak nie pracuj tak bela انك اتشتغل كثيرا جدا هل اشتغلت غير هكذا؟ انك تشتغل كثيرا جدا هل اشتغلت غير هكذا؟ Jazdíš príliš rýchlo, tak jazdi tak rýchlo te te sírru by suráte na alia, helle syr takaj ra keda? alia sa ráreer há keda. tovte sa án Miller ha je se Miller. Sadnite si, pán Miller. Ijlis, ya Sayyid Miller. Ijlis, ya Sayyid Miller. Zostaňte sedieť, pán Miller. Ibqa jalisan, ya Miller. Ibqa jalisan, ya Miller. majte strpenie. Kun saburan. Kun saburan. ني بوناهليايتسا خوذ وقتك كفايه خذ وقت كافيا انتظر لحظه انتظر لحظه بوتيه او كن حذرا كن دو خفيلني doch wilna kun daqiqan fil mawa'id kun daqiqan fil mawa'id ne bute hlupy